وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نواصل بفضل الله تبارك وتعالى فلا الحمد والمنه والفضل ولا حول ولا قوة إلا بالله نستكمل القراءه في كتاب المهذب المنير لزاد المسير في علم التفسير ووقفنا عند صوره النساء أو لازلنا مع سوره النساء عند الآية الثامنة بعد الثمانين من نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى ويقوله جل وعلا فما لكم في المنافقين فئتيني والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا قوله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين قال المصنف في سبب نزولها سبعة أقوال أحدها أن قوما أسلموا فأصابهم وباء المدينة أو وباء بالمدينة وحماها فخرجوا فاستقبلهم نفر من المسلمين فقالوا ما لكم خرجتم قالوا أصابنا وباء المدينة واجتويناها فقالوا أما لكم في رسول الله أسوة فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم لم ينافقوا فنزلت هذه الآية أرواه أبو سلم بن عبد الرحمن عن أبيه وهو في مستدي أحمد قال والثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه فافترق فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا نقتلهم فنزلت هذه الآية هذا الصحيحين من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه قال والثالث أن قوما كانوا بمكة تتكلموا بالإسلام وكانوا يعاونون المشركين فخرجوا من مكة لحاجة لهم فقال قوم من المسلمين أخرجوا إليهم فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عدوكم وقال قوم كيف نقتلهم وقد تكلموا بمثل ما تكلمنا به فنزلت هذه الآية رواه عطية عن ابن عباس والرابع أن قوما قدموا المدينة فأظهروا الإسلام ثم رجعوا إلى مكة فأظهر الشرك فنزلت هذه الآية هذا قول الحسن ومجاهد والخامس أن قوما أعلنوا الإيمان بمكة وامتنعوا من الهجرة فاختلف المؤمنون فيهم فنزلت هذه الآية وهذا القول الضحاك والسادس أن قوما من المنافقين أرادوا الخروج من المدينة فقالوا للمؤمنين إنه قد أصابتنا أوجاع في المدينة فلعلنا نخرج فنتماثل فإنا كنا أصحاب بادية، فانطلقوا واختلف فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية هذا قول السدين والسابع أنها نزلت في شأن ابن, ابن في شأن ابن أبي أي عبد الله بن أبي بن سر في شأن عبد ابن أبي حين تكلم في عائشة لما تكلم وهذا قول ابن زيد يعني هذه ستة قوال المذكورة في نزول هذه الآية أنها إما راجعة إلى طبعا السبب المشهور هو الرجوع من غزوة أحد ويأتي بعده خروجهم مع المشركين في القتال وبعضهم ذكر أيضا سياق الهجرة لأن الآية تكلمت فلا تتخذوهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فلا تتخذ من اولياء حتى يهاجروا في سبيله ذكرت الهجرة وهذا مصدق كله يعني أناس وقعوا او ظهر منهم النفاق فاختلف فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال المصنفون وقوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والمعنى أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم أي شيء كائن لكم يعني في المنافقين يعني في أمرهم وشأنهم حال كونهم أي الصحابة كانوا فئتين في وهذا فيه إنكار كما تقدم. هذا فيه إنكار والسبب النزول المشهور وحديث زيد بن ثابت في الصحيحين طبعا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ورجع ناس خرجوا معه فالصحابة هنا انقسموا فيهم فرقتين فرقة تقول مقتلهم فرقة تقول لا فنزلت وعند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم انها طيبه وانها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة قوله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين هذا خطاب لا للامام لما اختلفوا فئتين لذلك فئتين حال حال كونكم فئتين فما لكم في المنافقين فئتين قال والفئه الفرق الفرقه فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله قولوا تعالى والله أركسهم قال في معنى أركسهم أربعة أقوال أحدها ردهم رواه عطاء عن ابن عباس والثاني أوقعهم رواه ابن أبي طلحه عن ابن عباس والثالث أهلكهم وهذا لازم الإركاس فالإركاس والإنكاس لازموا الهلك قال قتادا الرابع أضلهم قالوا السدي قال فأما الذي كسبوا فهو كفرهم وارتدادهم يعني اعتبرهم هنا أنهم ردهم إلى الكفر ونكسهم فيه يعني اركسهم كما قال ابن عباس أو فيكون الركس يعني إرجاعهم للكفر بعد الإسلام وضع حوقهم بدار الحرب بعدما كانوا في دار الإسلام أو كانوا مسلمين فردوا إلى الكافرين لذلك قال الله تعالى والله اركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدو من أضل الله وضع فالركس هناك النكس قل فلانتكس فلان يعني رجع على عقبه وهذا شر النضر بن شميل والكسائي أن أركسهم وركسهم نفس الأمر معنى أرجعهم لذلك اصل النكس ما هو القلب أن ينقلب الإنسان قل فلانا انتكس ما معنى انتكس النكس أصله قلب الشي على رأسه وذلك من القلوب قلب منكوس كالكوزي مجخيه واضح يعني قلب الشيء على رأسه او ردت تأوله على اخره هذا كله يدخل في المسمى المنكوس والمركوس عزني الله ايكم واضح نعم ولذلك قال عبد الله بن رواحه اركسوا في فتنه مظلمه كسواد الليل يتلوها فتن واضح واميه بن ابي الصلت يقول فاركسوا في حميم النار أنه مو كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا فأصل الاركاس الارجاع والرد وهذا إشارة للردة واضح الردة هذه حصلت لم تكن بمجرد ترك الغزو في نفسه أو ترك الهجرة في نفسه أو ترك النصرة في نفسه لم تكن بهذا بل كان مع موافقة أهل الشرك طيب ما علامة النفاق هنا الصحابة اختلفوا فيه لأنه في علامة نفاق يعني يكون معها النقد وفي علامة نفاق تشير للنقد وفي علامة نفاق لا يكون مع النقد هذه ثلاث أحوال الناس تطرب فيها مرات واحد يظهر علامة نفاق علامة نفاق صخسلة نفاق نتكلم في مقام النفاق فيظهر نفاق ويظهر معه ناقض من ناقض الإسلام أو يأتي بناقد من ناقض الإسلام خلينا نقوله فهذا تحقق فيه الردة فيكون إظهار النفاق إنما هو تحقيق للردته فهنا يكون معه كفر يعني مثل من ترك الهجرة وعلى قدرة مع القدرة طبعا أو ترك الجهاد مع القدرة ثم وافق أهل الشرك أو قاتل مع أهل الشرك فهذا ماذا صنع هذا أظهر نفاقا وهو ترك الهجرة مع القدرة وترك الجهاد مع القدرة وموافقة على الشرك أو نصرت أهل الشرك في قتالهم القتالين المسلمين يعني فهمتاه؟ فهذا أظهر خصلة نفاق مع الناقض وقد يظهر خصلة النفاق واضح مع, نعم مع إخفاء النقد وقد يحتي بخصلة نفاق بلا نقد بأن يكون مدلاً تارك للنجرة مع القدرة هذا لا يكفر أو تارك للجهاد مع القدرة هذا لا يكفر أو تارك لنصرة المسلمين مع القدرة هذا لا يكفر إنما هو خصلة نفاق فهمتم؟ الصحابة الخلافين خلاف هل, هل هؤلاء تشفقوا على أنه أذى المنافقين هم تشفقوا على أن ذي خصلة نفاق كونت تترك الجر مع القدرة تترك الجهاد مع القدرات تترك النصرة مع القدرة <تصفيق> للدنيا يعني لكن اختلفوا هل هذا هذا مع الكفر أم لا فطائفة منهم قال هذا أضر الإسلام لا نقتلهم يعني ما أضره من من هذا الفعل لا ليس موجب لكل وطائف أخر أكفرتهم فكانوا فئتين في نفسهم في حالهم فربنا جل وعلا أنكر التفرق في حال هؤلاء أنكر التفرق لأنه في قضايا وهذه النقطة نتابع لها في قضايا نستطيع أن نقول هذا كافر إذا أغرنا الكفر البواح طيب في قضايا سمتهم على الكفر يعني إيش معنى متهم على الكفر يعني هذا النوع النوع المتردد فيه وضع فمن يتهم بالكفر إما لعدم استيفاء شراءة الثبوت طبعا للعدلية أو القضائية وإما لوجود المناكر بين الثبوت والإنكار مع ظهور خصلات نفاق يعني هو لا يكون مثلا مجرد يعني أن يظهر خصلة لا هو يظهر الخصلة ويظهر مع أشياء هذه الأشياء المكفرات ناس يختلف فيها بعضهم يقول ثبت عليه بعضهم يقول لم يقل بعضهم يقول لا قال قولا غير هذا فيختلف الناس في ثبوت الأمر في تحقق الكفر عليه لكنهم لا يختلفون أنه في خصار نفاق في خصار نفاق هذا النوع إذا اختلف فيه فنتجي بأحكام أول شيء القرآن بين لنا وأدبنا ربنا أن هذا محل الإنكار يعني يجوز تنكر إذاك ربنا أنكر على الاختلاف هذا النوع يعني إذا وجدنا هذا النوع واحد تتوقف فيه يجوز أن تنكر عليه لكن بلا تكفير هنا الضبط هذا النوع يجوز الإنكار فيه بلا تكفير للمخالف وهذه نقطه ينتبه لها طالب العلم والمسكن يعني في أنواع يجوز أن تنكر بلا تكفير عكس ما يفهم الآن مين جماعة التفكير الرياضي في جماعة عندها تفكير رياضي في التكفير يعني إذا اختلفنا في شخص حاله فيها غمغمة وفيها نوع من التعتيم والأخذ والرد أو حالة جدلية مباشرة يجزم بتكفير المخالف فيقول بطريقة فاسدة ومن لا يكفر هذا فهو كافر وهذا باطل هذا باطل, باطل فهنا في قضايا التكثير في قضايا تكسر المخالف إذا خالف وهو ما كان فيه الكفر ظاهرا متفقا عليه بين هذه وفي قضايا أخرى قد يبدع كقضايا الإرجاء وفي قضايا ينكر عليه بلا تكفير له ولا تبديع انما ينكر عليه يعني يعني ينكر عليه لا يقال لا انت والله براحتك كفرت وانا براحتي كفرت لا ينكر عليه بلا تكفير طيب هل عندنا مثال هذا في الاثار في التطبيق العملي من هدي السنة من يعطينا مثال انه ممكن ننكر بلا تكفير المخالف من يعطينا مثال حتى نشوف التطبيق العملي هل السلف طبقوا هذا في القرآن؟ والعلوم كلها تبدأ من كتاب الله والجهل اللي حاصل اليوم الطافح بسبب بعد الناس عن كتاب الله من يعطينا مثال أنه في موطن ننكر بإذا كثير المخالف يعني الإنكار قول إنكار ابن عباس الخوارج. لا أنا أتكلم ليس عن هذا ما فهمتم الصورة يا جماعة دقيقة دقيقة أنتم ما فهمتم الصورة أصلا يعني كيف إنكار ابن عباس الخوارج؟ بن عباس هو الخوارج ازبطف في نقطة مهمة أنه يكون الشخص كافرا، فينقص فيه المسلمون على فئتين، فئة تكفره وفئة لا تكفره. هنا الفئة التي لم تكفر، الشاهد من, من الآية أنه ينكر عليا بلا تكفير للمخالف. هل في هذا مثال؟ أحسنتم الحجاج. نعم أحسنتم. الحجاج طويس كان ينكر على آل العراق عدم تكفير دون تكفير لهم. ايه نعم صورة الحجاج فصورة الحجاج ليس صورة ثبوت بعض الناس يقول لك والله ثبت ما ثبت لا في أشياء تولي في تفسيره اصلا هل هي موجبه أم لا فكان طوس يقول عجبت لاخواننا ما كفرهم ما بدعهم ما راهو بالإرجاء لا ما اخرجها من عصبة الاخوه قال عجبت لاخواننا أهل اهل العراق يدعون الحجاج مؤمنا او نحو ذلك او لا يكفرون الحجاج ومثله أيضا لا يزيد معي ما في حالك كفر ركز معي ومثله أيضا ماذا في هذا السياق مثله بارك الله فيك إنكار الشعب على بعضهم أيضا كان الشعب يمكن على من لا يكثر الحجل وكان الحسن البصري ينكر على محمد بن سيرين لكن ما كفر محمد بن سيرين ولا بدعه فهذا الإنكار وارد لذلك الإنكار قد يكون في تكثير الأعيان في بعض القضايا دون موجب أن يحكم على المخالف ومثل أيضا كما ذكر هنا الأخ جزار الله خير نعم كلام أحمد في أبي حينما بدع الكرابيسي ولم يكفر فقال أحمد أي شيء مبتدع هذا جهمي لكن ما قال أبو ثور كافر ولا أبو ثور مبتدع ولا مرجي ولا جاحظي ولا هذا الكلام الذي يقوله الصبيان ممن لا لم يعاني في العلمي ظهر ولم يقتل فيه بحثا وإنما يا رياضيات يظن عسابيات كبعض الحمقى لا آجره الله كتشي أن يكفر هذا جهل ويقولنا عندي القاعدة من لا يكفر كفر هو كافر فتسلسل إلى سبعة كالمعتزلة الجهلة هذا من الجهل الطافح في هذا الزمان كثير جدا يعني بعض الناس يرى بعض الناس جفاء جفاء كثيرا في مسألة عدم تكفير الكفر فيصير عنده قاعدة عامه أنه كل من لا يكفر الكافر فيصير عنده قاعدة كأعمة أن كل من لا يكفر الكافر فهو كافر وكل من لم يكفر الكافر الذي انا كفرته وتبين لكفره فمخالف كفر دون نظر إلى رتبة المسألة وضوح المسألة درجة المسألة نوع المخالف هذه هذه القضايا ينبغي أن ينتبى لا يعني لا تكون محلا للتعميم هذه القضايا ينبغي أن ينتبى لا ولا تكون محلا للتعميم فهذه نقطة تبعي لها من القرآن فما لكم في المنافقين فئتين الله أركس بما كسب وبالمقابل أيضا نقول إذا كان في فئة يعني ممكن يكون هذا الدليل أولوي أيضا أنه إذا كان فئة يعني توقفت في شيء اجتبالي جاز عليها الإنكار فكيف بمن توقف في شيء لا يشبه فيه فمن باب أولى أن ينكر عليه من باب أولى وقد يكون هذا الإنكار عليه يوصله إلى أن يحكم عليه بمثل بمثل من توقف ذي كما قال السلف في القضايا الظاهر البيئة كعدم تكثر اليهود والنصارى وعباد الأوثان عموما فيما هم فيه من شرك فهمت الظاهر واضح والكفر البيئة نعم لذلك هذا أيضا دليل بعض الناس به قولك هذا الدليل في أنه العاذر لا يكفر طبعا اليوم الناس تخلط المسائل يصنع كلمة العاذر هي المشكلة دخول بالكلمة العاذر هي الإشكالية لأن كلمة العاذر لا تقتضي ذمًا ولا غير ذم إنما ماذا عذر في ماذا عذر إذن كي تحتاج متعلق تفسيري ما تقول عن عاذر عاذر في ماذا يعذر ممكن يعذر بحق ممكن يعذر بما يوجب تبديعه كالمرجع ممكن يعذر بما يوجب عذره كالمتوقف فيما عليه أو فيما له كلمة عذر نجحه لبدي بين المتعلق متعلق العذر يعذر من فهذه القضايا التي نبحثها اليوم لا رياضيات لي مش كثير من الجاهل أو السفه إلا من رحم الله عنده رياضيات وعد زي دواعس ومريح نفسه يقول لك هذا العلم وهذه السنة وتبغى السلف قوة تعيد وظنه هو لمن نجح خوارش تطبق الرياضي والسلف لم يكونوا كذلك لا المسائل تختلف ظهورا وخفات هذا رقم وعد أنا شرحت هذه كثيرة لكن لا بأس من تذكير الناس به والأمر الآخر أيضا الذي يحكم الأمر وضوح م. المسألة في نفسها دقة وخفان وكذلك أيضا رتبته عند السلف قد تكون من قضايا الكثير للمخالفين فهمت؟ كما وجدت بعض الناس كفر ما يكفر ترك الصلاة هذا جهل هذا الإنسان أحمق لا يفهم شيء في العلم طيب على العموم يقول ربنا والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله أتريدون أن تهدوا من أضل الله طبعا هذا فيه أسلوب إنكار أيضا وأن الله لذا قال ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا سبحانه وتعالى قول تعالى فلن تجد له سبيلا قال فيه قولان أحدهما إلى الحج والثاني إلى الهدى قوله تعالى ودلو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فام تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا طبعا هذا كله في سياق بيان حال هؤلاء المنافقين احكام التعامل ما هذا النوع من هذا النفاق قال الله عز وجل وصف له لو تكفرون كما كفروا قال مصنف أخبر الله المؤمنين أخبر الله عز وجل المؤمنين بما في ضمائر تلك الطائفة لالا يحسن الظن بهم ولا يجادل عنهم وليعتقدوا عداوتهم وليعتقدوا عداوتهم لأن ماذا ودوا لو تكفرون لودوا يعني تمنوا تمنوا من قلوبهم أن يكفر المؤمنون هل التوحيد كما كفرهم واضح فإذا قال فتكونون سواء يعني تكونون في الكفر والنفاق شرعا سواء بابا واحد لذلك أمر الله تبارك وتعالى بالبراءة منهم فقال فلا تتخذوا منهم أولياء أي لا تولوهم فإنهم أعداء لكم حتى يهاجروا أي يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا فلصنا الهجرة ماذا تركوا دار الإسلام ورتدوا؟ فقال هنا يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا تائبين اذا رجعوا كئيبين فهذا يجب لهم الولاية. قال ابن عباس انت تولوا عن الهجرة والتوحيد. شوف القيد هنا مهم جدا مهم جدا هذا القيد. واصر ابن عباس عند الطبري. ماذا قال ابن عباس؟ فإن تولوا عن الهجرة والتوحيد ما قال عن الهجره لماذا؟ لأن قلنا لكم أنه يظهر خصلة نفاق وقد يظهر معها النقد. أو يخفي الناقض أو لا يكون معه ناقض فهنا أتوا بخصلة نفاق وترك الهجرة مع القدرة لأن هذا محل للمعاتبة وسيستمر معنا هذا إن الذين توفاهم الملائكة الظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم سيأتي معناهم من يهاجر في سبيل الله سيذكر بسألة الهجرة لكن هنا في هذا موطن بن عباس يقول فإن تولوا عن الهجرة والتوحيد آه إذن هم كفروا بالتوحيد أيضا وتركوا الهجرة فهؤلاء أظهروا خصلة مع الناقض معناقض من نواقض الإسلام قال فخذوهم أي سروهم الأخذون الأسر وقتلوهم حيث وجدتموهم قال في الحلي والحرم فهمت القضية فهنا يؤخذون أسر إذا قدر عليهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتهذوا منهم وليا يعني توالونه ولا نصيرا تنصرونه قال هنا ذكر كلام بيعلى يقول كانت الهجرة فرضا إلى أن فتحت مكة وقال الحسن فرض الهجرة باقي وأعلم أن الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب أحدهما أو أحدها من تجب عليه وهو الذي لا يقدر على إظهار الإسلام في دار الحرب يعني لا يقدر على إظهار الإسلام طب إيش معنى لا يظهر الإسلام هو لا يظهر الإسلام معنى يدعون ويشهد الشهادتين ويصلي في حسب ولا لا يستطيع إظهار الإسلام يعني لا يستطيع أن يلزم نفسه الإسلام لأنه قد يكون القضية ليس في الشعائر وهذا الحاصل اليوم أمريكا تخليك تصلي دول أوروبية ما تمنعك من الصلاة ولا تمنعك من النطق بالشهادتين وبعضهم يبني لك مساجد ممكن أحسن حتى بعض المساجد في بعض الدول وفيه هل إشكال في الصلاة والشهاده لا لكنه يلزمك بأحكامه العلمانية وتدريس الأولاد في الطريقه العلمانية فهنا أنت ما تستطيع تظهر إسلامك هنا إذا إظهار الإسلام ليس أني أصلي ليس أني أشهد الشهادتين ليس أني والله أطلق لحيتي وقصر ثوبي قل لك الله أنا أظهر الإسلام إظهار الإسلام هنا أنك تظهر تلزم نفسك أحكامه بألا ترتكب النواقض يعني ما أحد يدعوك للكفر ويقوم مال يدعوك من النجاة تدعونني إلى النار يعني في واحد يدعوك للنار يدعوك للكفر يدعوك ويدعو أهلك وأولادك يفتنهم في مدارس تدرس الشرك بالله والإلحاد والداروينية والعلموية والعلمانية والعالمانية والشذوذ اللي يسمى مثلية لعمل قوم لوط بالاستحلال كل يعلم يدرس الولد حرية والليبراليات والكفرية فأنت الآن ما تص... تقول ما أستطيع أظهرك إستام إذا يجب عليك ليجرة يجب عليك الخروج إذا إظهار الإسلام ليس في النطق الشهادة والصلاة يقول خوفا على نفسه وهو قادر عن الهجرة فتجب على الهجرة فتجهب عليه لقوله تعالى حتى مع معنا الآية ألم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا فيها هذه خطيرة جدا هذه الآية خطيرة جدا علينا جميعا ألم تكن أرض الله وسعة فتهاجروا فيها والثاني من لا تجب عليه بل تستحب له وهو من كان قادرا على إظهار دينه في دار الحرب يعني لا يفتن بالكفر ما في أحد يفتنه الكفر تطبق الايات الصحابه من الذي كانوا يعانون منه والفتن على الكفر كان قريش تلزمهم بالكفر قريش لا ترضى منه فقط أن يجتنب لا أنه لا يظهر الإسلام ويوافقهم بعضهم كان يطلب منه الموافقة وإذا كعمار ضربوه وعذبوه كذا فأظهر لهم موافقة فقال ربنا إلا من أكره وقلبه المطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة يقول لك رب تعطيني راتب تعطيني بيت وهنا العمل الموجود أه فينا الناس هكذا تفكر ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة ما واحد يكفر يريد الكفر ويريد الدنيا يريد المال يريد الراتب يريد الايجار يريد الطبيعه الاوروبيه تسهيلات وتكنولوجيا وتقنيات وسيارات وامور وحضاره زائفه وبعدين في الاخير يعلم النفس وعلم الاولاد هذا, ما... كيف... هذا ليس هو التوحيد الجميل ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهو الذي كسر الاصنام بيده وامتحن في التوحيد الامتحان العظيم وابتلي البلاء المبين ومع ذلك قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام كان يقول إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يامن البلاء بعد إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس والصنم يدعو الناس لعبادة الله صنم بنفسه لا يدعو وإن تدعوهم لا يسمعوك. فهو لا هو هو ما, ما ما ولكن المراد فتنة الناس به من حيث الشياطين الإنس والجن يزينون عبادته في ذاك إبراهيم نسب الإضلال الأصنام أي المراد بها القائمين عليها سدنا والمترجمين عنها الكذب والمفتونين بشركها رب إنهم أضلنا كثيرا من الناس كثيرا موعد موذنين وإن أمة فمن تبعني فإنه مني شوف الولاء ومن عصاني إنك غفور رحيم إذا تاب تأمل في هذه الدعوات لما تقرأ صورة إبراهيم تأمل فيها ستعرف ما معنى ما معنى أنك تعرض نفسك وآلك لفتنه الكفر بعد تقول أنا أظهر ديني كيف تظهر دينك بعض الناس يقول أنا أظهر ديني بعض مخرج يقول أنا أظهر ديني كيف تظهر دينك خلوني كفر النووي وبعدين وإظهار الدين الشمعة بالفتنه الفتنه الموجودة في في دول اوروبا مثلا المانيا ولا هذه ليش كثير اشعاره ما عندهم مشكله معا بالعكس ممكن يقولوا هذه يحبوا سرعتهم يغذوها حقيقه الفيتنا هناك هي طاغوت العلم العلمانيه والعلموية هذه اشكاليه للبلدان. هذه البلد هذه بلدان لو أنك أتيتها قبل الثوره الفرنسيه ويا ما كانت الكنيسه مسيطره ممكن ها؟ ممكن يجوك دولة دينية والقائد فيها البابا والقساوسة لا ما الان الكنيسة حجرة دورها والان صار مركزية الإنسان ولذلك وعد الجنسية يقولوا احلف الاحترام العلمانيات ونص في بعضهم يحكي لي قال لي صار حتى اختبار ماذا تقول في الشذوذ هو عمل قوم القط ماذا تقول فيه تخيل هذه القضايا التي عذب الله بها أمة من الأمم تصير قضايا للخيار تقبل أو لا تقبل حرية بعدين يعلم الولد هذا ويلزم به، فلذلك أنت هي بنتهي تحل بعض الناس يتهاون يقول لك كنت.. طيب والله ما في حل شوف ماذا نصنع ماذا تصنع أروح روح تونجوك تروح بوركينا فاسو روح تانزانيا روح ال روح أي مكان الله أعلم بيك إلى قال قال رجل ابن مسعود في الفتن قال إلى أين نذهب قال إلى لا أين سع صع... اسعى وجب عليك شرعا هو العمل بالتوئيد حسنة التوحيد لما تأتي ثقيلة في الجبال يا إخواني حتى يطيش لها 99 سجل كل سجل, كل سجل مد البصر هذه الحسنة تريدها خفيفة تريدها ليس فيها أحمال ولا أثقال تريد كلمة تطير هكذا فقط تقولها ولا كلمة لها قيود وشروط ونموجبات وعهود ومواثيق فليكن من أعظم دعائك في هذا الزمان أن يثبتك الله على الإسلام وعلى التوحيد ويثبتك على السنة لي الطريق السبيل أيضا لأنك تنازع في دينك انتبه دينك يراد هو الدين الذي يراد وهذه حقيقة مهمة جدا ينبغي ينبغن يعلمها الناس مش يعد يقول لك والله فلسطين ما اللي دخل فيها والله لبنان كذا نعم أولئك صلى الله يصلحهم ويدينك لكن إن هو مشروع متكامل لا يفرق بالعكس هم يحققون الأبواب والفرق ويعرفون فإذا وجدوا واحد يدعو للإسلام القديم ترى عدو لهم ولذلك كل الدوائر الأمريكية والأوروبية تشجع من الصوفي صار شيء على وجوب إسقاط ما يسمون الوهابية أو الإسلام الوهابي أو الأصولي أو السلفي والتشغذيه الحركات والطرق الصوفيه لأن هذه ما فيها ولا ما فيها براء قائمه على العرفان على الـ على الـ على الطقوس الوثنيه والروحانيه وليس فيها حب ولا بغض ولا شيء لكن الذي يلتزم بالنصوص ويتشرع بها ويرها ملزمه له لما يقرا الايه يراها ملزمه الايه ترعبه تحركه تهزه يرى نفسه هو المخاطب سيسال عنها بين يدي الله تبارك وتعالى ماذا عاملت فيما علمت ماذا أجبتم المرسلين يرى نفسه هذا القرآن يلزمه من أول آية إلى آخر آية ليس كمن يقراه ويضعه في الرف باب البركة لا هذا يراه يلزمه تلزمه أحكامه تلزمه حدوده تلزمه شرائعه تلزمه الديانات والمنارات التي فيه فهذا قلبه يرتعب جمعه ففرق اذا نقول إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والقرآن هذا منج حياة وسبيل نجاة إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ما يستحضر يوم البعث يوم السؤال وكذا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما الكتاب إذا نزل ليحكم نزل ليعمل به نزل ليطبق وأعظم طبق فيه شراي العقائد التي تفق عليه كل المرسلين عليهم الصلاة والسلام فبهداه مقتدي تجيء في اعظم قضية وقضية التوحيد وتجيء على موطن للمناقشة موطن للساحة موطن للفتوة تريد رخصة من فلان أو فلان والله لو اجتمعنا من يجمع ورخص لك قال لك عندك رخص هل تظن نفسك سرت معذورا عند الله أبدا موازين الآخرة تختلف لأن الله أعلم بباطنك المفتي ممكن يفتيك بالظاهر لكن الله أعلم بباطنك فاحذر من هذا الأمر ربنا يقول والذين يمكرون السيئات من يمكر السيئة يعني ودي بي شيء في نفسه يخفي شيء طيب تخفي عن البشر لكن ربنا يعلم ما أعلمتم وما أخفيتم وما أعلنتم وروه معايا صورة ألي عبران أعطيك لفتة فقط روح سورة آل عمران وقرأ آية الولاء في تنبيه والله إذا قرأت أقسم لك بالله يعني لو فيك ذرة إن شاء الله إيمان تهزك هزا ممكن أن مررت بهذا الموضوع كثيرا لكن في موطن مرعب فعلا مرعب يعني ليس مبالغة بل حقيقة موطن مرعب في الولاء ربنا لما قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين صورة الأمران ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ثم رخص جل وعلا قال إلا أن تتقوا منهم تقى وقرئ تقية فسرت تفسيرين قيل اكره وهذا واضح تكون مقره معروفة أي تنحي الثانية فسرت بالخوف والخوف هنا على جهة مناطفة بالنسان قال ابن عباس إنما التقي بالقولس بالعمل يعني لا يعينهم على مسلم بفعل ولا يدلهم ولا شيء ولكن مراطفة باللسان فقط يعني نزل درجة العداوة باللسان فحسب هذه رخصة سدي يقول أن تصل رحما من المشركين طيب هذه رخصة بعدين قال ربنا ويحذركم الله نفسه شوف الربط بعد الرخصة مباشرة يعني الرخصة مظلة التخفيف فيفضل ونعمة قال ويحذركم الله نفسه وإلى الله إلا شوف الآية شوف قل إن تخفوا ما في صدوركم رجع للتفسير من ولاية الكافرين أو ممكن أنت تأتي تقول أنا بريء منه أنا عندي رخصة وانت كذاب في الباطن ما عندك رخصة ولا شيء أنت محب للدنيا ها عجبتك أوروبا وعجبك الهوى وعجبك الشمس وعجبتك الطريقة وعجبتك المسلق وعجبتك الحياة وإنسان في بلدي وكذا وراح البلد آخر وجد راحة وجد كل شيء أمامه ومرتب الأمور فيقول ما في عذر وأنا عندي كذا وما استطيع فقال ربنا قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تشهد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء يلا هذه الأمور يود لو أن بينه وبين بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباده شوف بعض الرخص من ويحذركم الله نفسه لذلك ينبغي ويجب على المسلم أنه يعني يجعل آيات القرآن بابا للعمل ليست بابا للتلاوه بابا ل والله لا فحسب باب العمل كما كان السلف تعلمنا العلم والعمل العلم والعمل ويسأل الله أن يوفقه في ذلك وليزكي نفسه على الله لأن التزكية النفس على الله وتزكي أنا أدري وأنا أستطيع ما تزكي نفسك لا تدري حالك في الفتنة نسأل الله العصم والثبات يعني ليس هذا الكلام لما أنا أقول لك ولا تقول ذبو زيط توحيده قوي لا ما تدري الله أعلم صلى الله يثبتنا إياكم لأنه أزكي نفسه على الله والله نحن يعني في في مفتقرون إلى تثبيت الله عز وجل في كل لحظة وحين بل لا نستغني عن فضله وتثبيته طرفة عين لولا الله ما اهتدينا ولا صن ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا فهذا فضل من الله عز وجل والله لا تتقاوى إياك أن ترى حظ نفسك وتقول بذكائي ولا بكدي ولا بجدي ولا بفهمي ولا بقوتي ولا بمالي ولا بحذاقتي ابدا الفضل فضل الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا مرت معنا الآيات فضل الله ورحمته ونعمته جل وعلا لذلك أنا أقول لك انتبه وأقول لنفسي انتبه قل لكل موحد ينتبه أن مقام الولاية اللي ينوافق على دين الكفر مقام خطير وهذا بتولي فيه الأصحاب ولذلك جاء الخباب بن أرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم أو يستأذنوا في الاستنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث المعروف المقام ليس مقام سهل لذلك لما واحد رأى المقدادة بن, بن الأسود رضي الله عنه لما رأاه قالوا طوبة طوبة لهاتين العينين لتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدتا ما لم نشهد قال جبير بن قال فاستغضب المقداد استغضب يعني غضب قال وتعجبنا له فلم يقل الرجل إلا خيرا واضح الرجل ما قال إلا خيرا قال فجعلت أتعجب وأقول له ما قال إلا خيرا قال ثم أقبل المقداد على الرجل فقال له والحديث اخرجه لإمام أحمد في مسنده والبخاري ولاد هذا المفرد وحديث صحيح قال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه والرجل لما رأى المقداد ماذا قال قال يعني طوبى لهاتين العينين اللتين رأت النبي صلى الله عليه وسلم والله وددنا أن ما رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت هنا غضب المقداد الرجل يقوله أتمنى لو كنت مع النبي معك وكذا وشهدنا المشاهد فغضب المقداد وقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شاهده كيف كان يكون والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على وجوههم في النار لم يجيبوا ولم يصدقوا أولا تحمدون الله اذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم والله لقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عباده الاوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل لا يسلم فيرى أباه وأخاه وولده كافرا نعم قال وقد فتح الله قفل قلبه الإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار الرجل الأول ما كان يدخل الإسلام يعرف أباه وأخاه وولده وهكذا كفار إنه إذا ما تدخل النار تكون شديدة على قلبه قال فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وإنها للتي قال الله عز وجل الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فإنسان ما يزكي نفسه على الله ولا يدري حاله نسأل الله الثبات إنه الرحمن الرحيم يا رب العالمين يقول في أصناف الناس أمام الهجرة يقول والثالث من لا تستحب له, تستحب له وهو الضعيف الذي لا يقدر على إظهار دينه ولا على الحركة كالشيث الفاني والزمن فلم تستحب له للحوق المشاق ثم قال تبارك وتعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لصلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا قولوا تعالى إلا الذين يصلون قال وفي يصلون قولان أحدهما أنه بمعنى يتصلون ويلجؤون. واضح القول الأول أنه بمعنى يتصلون ويلجؤون. يعني يلجأوا للجوار والحلف يعني. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان هلال بن عويمر الأسلمي وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نُعينك ولا نُعين عليك. فكان من وصل إلى هلال من قومه وغيرهم فلهم من الجوار مثل مال هلال يعني هذا يصلون في معنى الجوار فمثل هلال بن عويمر الأسلمي هذا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف أنه لا يعينه ولا يعينه عليه اتفاق يعني فمن يذهب لهلال بن عامر يعني يدخل معه في ذلك ويتصل به ويلجأ إليه فهذا لا يقتل هذا المعنى يعني. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق قال والثاني أنهم بمعنى ينتسبون. آه، هنا قضية الانتساب. يصلون بمعنى ينتسبون. وهذا أنكره جماعة. قالوا غلط. لأن الصحابة كان لهم أقرباء مشركين من يشاركون معهم في النسب. إلا أن يكون نسبة النسبة الحلفة دي مسألة أخرى أو نسبة الأمان. كما فيرجع القول إلى الأول. قالوا في القوم المذكورين أربعة أقوال. أهذوم أنهم بنو بكر بن زيد مناد قاله ابن عباس والثاني أنهم, أنهم هلال بن عوامر الأسلم وصراقة بن مالك وخزيمة بن عامر بن عبد مناف قاله عكرمة والثالث أنه بني مدلج قاله الحسن والرابع خزاعة بنو مدلج قاله مقاتل قارب ابن عباس والميثاق العهد قوله تعالى أوجاوكم أو قال فيه قولا أحدهم أن معناه أو يصلون إلى قوم جاءوكم والثاني أنه يعود إلى المطلوبين للقتل فتقدروا أو رجعوا فدخلوا فيكم وهو بمعنى قول السدي يعني يكون معنى أو جاءوكم حصرت صدورهم يعني ضاقت صدورهم المعنى جاءوكم على القول الأول يعني جاؤوا إلى, إلى القوم الذين ماذا بينكم بينهم الحلف والقول الثاني مالي لي صدي أن جاءكم رجعوا لكم للمسلمين يعني وعد كان رجده كذا ورجع للمسلمين رجع للمسلمين جاؤوكم يعني جاؤوكم لجأوا إليكم قال حصرت صدورهم قال قوله تعالى حصرت صدورهم فيه قولة أهدم أن في إضمار يعني قد حصرت صدورهم والثاني انه خبر بعد خبر أنو خبر بعد خبر حصرت بمعنى ضاقت نعم حصرت بمعنى ضاقت ودي ان قرأ الحسن البصري وهو من ال14 او جاءوكم حصرة صدورهم يعني بالنصب على النوحال طيب قال حصرت ضاقت ومعنى الكلام ضاقت صدورهم عن قتالكم للعهد الذي بينكم وبينهم أو يقاتل قومه يعني قريشا قال مجاد إلال ابن عويمر هو الذي حصر صدره أن يقاتلكم أو يقاتل قومه يعني رجعت الحف. لا نعينك ولا نعين عليك يعني في واحد هكذا في من الناس من يكون له معك وله ضدك تعرف السياسة الشرعية تقضي بماذا؟ بما ذكره ربنا هنا يعني هذه مسألة مهمة في السياسة الشرعية العملية وهذه مهمة جدا يعني إنسان ليستعدي كل الأطراف في ما بالسياسة الشرعية هذا إنسان أحمق، ويعني يعني إذا يستعد كل الأطراف على اختلاف أحوالهم معه قربا وبعدا وسلما وحربا، وهذا من الإشكالات الموجودة اليوم حتى في الجماعة سواء في الدعوة سواء إن يستهدف كل الناس في ناس له معك له ضدك له معك ولو ضدك يعني هذا الأول أن يكون الخطاب معه مغاير. إن لماذا تجعل الناس كلها صيف واحد فأنتم القضية كيف؟ يعني كلهم مؤادون وكلهم محاربون وكلهم في درجة واحدة بعض الناس إذا ما فعل هذا يظن نفسه أخلى بالولاء والبراء وهذا ليس صحيح وتبرأ من جميعهم لكن التعامل الواقعي يقضي أن الناس ليسوا درجة واحدة طوائف ليس درجة واحدة تيارات ليس درجة واحدة جماعات ليسوا درجة واحدة حركات ليسوا درجة واحدة فهذا لاحظنا كلهم من متبرأ منهم لكنهم أصناف في صنف ها كما قال ربنا جل وعلا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم بينهم إذا أو جاءوكم حصرت صدورهم اي يقاتلوكم ويقاتل قومه يعني لا هو يقاتلك ولا يقاتل قوم خلطيب هذا من ليس معنى فو علينا هذا في الولاية نعم والبراء لا شك من ليس معنى كما قال عتبة الغلام رحمه الله في رأى ابن بطة في الإبانة من ليس معنى فو علينا هذا في مقام الاسم في مقام الولايه انا ما اقولك والي لكن في مقام ايش مقام المعاملة. مقام المعامله في الدعوه فيكون تركيزك على المحارب حتى في القتال يكون تركيزك على من شار عليك السيف ان الله امرني ان احرق قريشه قريشا يعني الى ان حاربت وأخرجت اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الله يقولوا ربنا الله فهؤلاء يعني أخرجهم للتوحيد مع شركهم والأذى في أموالهم وديارهم وأنفسهم يعني هذا ضمن وإذا كمر معنا الآية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمضاعفين يعني تقاتل في سبيل تحرير المصابعف من الأسر أو من المصباعف هذا موجود كضمن القتال في سبيل الله مصطفى عفنه للتوحيد يعني فالمقصود الله يبارك فيك أنه السياسة الشرعية تقضي أن الناس ليسوا درجة واحدة وهذا من الأول قرآن المدني يعني أن الآن تأسست أو قامت دولة قامت دار هذا من الأول قرآن المدني صورة نساء شو كيف تهيئ يعني بعض الناس مكناه الله في أرض من الأراضي فعاد كل الناس كل الناس من ينتسب للإسلام؟ من ينتسب للسلفية؟ من ينتسب لل... حتى تيار هو الجهاقي؟ من ينتسب كذا؟ ما المصيري كذا هالغدر بالعالم واحد يقول أمريكا تفعل الجزيه يا رجل تدخل في أمريكا أنت أنت خليك في فيما في في, في, في, في مكانك دخل في أمريكا أنت تتحرك في أمريكا عليك يا أمريكا هم تحت بيرسيلم تحت امريكا أمريكا تفعل جزية وإلا وش بينك وبين محيطات أنت مش تروح أمريكا تقطع تذكره ما عندك طائرة طيرانش وإيش وش في أمريكا بالله عليك والله ما أنا نسخر لكن هذا واقع إيش عجب أمريكا كواجيم وكذا طيب أمريكا شاسعة وواسعة وإيش من كواجيم البني يعني أنت مش فاهم الموضوع هذا هو الإشكال الحماقة في السياسة شرعية ترى أنك تعادي كل الأطراف حتى في الدعوة بعض الناس ممكن هو ما منتبيه كولا وتروح أنت تستعديه تستعديه في ناس يكون أكثر عداوة أنت الكهيب أكثر عداوة أكثر الناس عدا وفي ناس لا الخطاب يكون مع مختلف كما كمثله يعني في ناس يوعظون يذكرون يحذرون، يرعبون، يهددون، هكذا. بحسب حالي. لكن أنت تجعل الناس كلهم باب واحد. هذا خلاف يعني سياسة شرعية عملية. طيب. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك. شوف هذه الآية. ولو شاء الله. لصلطهم عليكم يقول اخبر أنه انما كفهم بالرعب الذي قذف في قلوبهم فهنا قال ولو شاء الله لصلطهم عليكم لسلطهم عليكم هذا مثل قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلوا اخباركم قال ولو شاء الله لصلطهم عليكم فلقاتلوكم ثم قال ربنا فإن اعتزلوكم يعني لم يتعرض لك اعتزلك شافك أنت إنسان ما, ما كان المكاني ما اعتزلك ها لم يتعرضوا لقتالكم تاركم وألقوا إليكم السلام يعني استسلموا وانقالوا قالوا قال الربيع بن أنس الصلح كما عند ابن جرير يعني وعد صالحك قال لك أنا ما أقاتل اعتزلك قال فما جعل الله لكم عليهم سبيلا يعني ربنا يقول هؤلاء لا يحل لكم قتلهم ولا أسرهم ولا نهب أموالهم لا يجوز لك ذلك خلاص هذا أظهر لك السلم ألقى إليك السلم اعتزل قتالك دعو قلك لا لا لا لابد أن أحضر نفسي للمشروع الاستراتيجي هاكشفت الاستراتيجي الاستراتيجي جابك الأرض لا لابد أن نستشرف الأمور والإيسان لا يكون غبي ولد غم الجحر شفت ضقت ضقت الويلات لما عاليت الكل هذه تكون ما تركت أحد ما تركت لك أعدا أبدا حتى ناس معك ما اسمعك قالوا أقوال أنت تراها مخالفة بدأت تقتل تقتل تقول غلط كبير هذا عليبنا بيطالب شو الخوارج لما كفروا ماذا صنع شوفوا الفيق لذلك أنا مرة واحد قلت له أنت بتحتاجوا ضد رؤوس سياسة شرعية بعيد عن الأنشيد لأن الأنشيد تفسدك الأنشيد أكبر حاجة في الأنشيد تسخلك ومن بعد يروح لك الضوء تنقطع الكهرباء هذه هذه الأنش خلك الفربرة تسخن تسخن تسخن تسخن، بعدين ينتزع الكهرب ترجع لا شيء. علي بنبي طالب الخوارج كفرو هل استعداهم؟ أبداً، لأنه هو كان في مشروع تجميم أركان الدولة، فهم لما خرجوا عليه ومرقوا عليه قال لا نمنعكم ثلاثة المسجد أول شيء قال من المسجد لا منعكم وكان يكون في المنبر ويشتمونه ولا يقول لهم يقول له لين له لا يحبطن عمله يقول لهم حكم الله انتظره فيكم وخلص اعتزلوه ما كلمهم قاتلوا عبد الله بن خباب وجريته ذهب إليهم بعث إليهم وقال القاتل يعني شوف شوف الإنصاف ما كلكم أعطوني القاتل فقط أقتص منه ولي أمر قالوا كلنا قاتلنا قاتل فهنا قاتلهم هذا الفكر واحد قال بكلمة ما عجبتك فعل اقتل أذبح. اقتل اذبح اقتل اقتل اقتل أزل. هو معادي الكل وزاد عادة الكل عادة اهلا وفرق الناس بعد يقوله باقي يا شيخ انت سياسة شرية تقضي لو عندك واحد خرج بافكار معينة يقول لك لا احنا, احنا لابد ان نصف أصن. هذه السياسة هطلة سياسه ستالين قتل الاعداء والخصوم أي من كان هذه سياسه سياسة دكتاتوريه علمانيه مأخوذه من موسيتونغ وهذولا جماعه اللي اللي الدوله اللي اللي السياديه غلط في اشياء فيها محاوره في اشياء فيها مدارات في اشياء فيها عزل في اشياء فيها تحييد اللهم واحد يكون عنده جماعه وفعل الفكره خارجيه ليست توهما ولا انت انسان غارق مشاجك في في الاعدار وترى غيرك والفكرة فعلا خارجي لا في تعامل خاص إذا, إذا اشتد الأمر لكن إنسان هذا يفهم السياسة الشرعيه يفهم أن تقضي أنك ما تعادل كل في ناس تحيدهم في ناس تصبر عليهم في ناس علهم يتوبون علهم يرجعون كلك فتستعينوا بالله تبارك وتعالى بهم على غيرك سلما وحربة يعني هذا كله فقطار لماذا نسوفها إلا من رحم الله سفهاء أنا قلت لك ببني على قول أنا شيء دادي تسخن الفرفالة وبعدين يروح الكهرباء فجهد نفسك في العرقي هكذا واحد بعد ما سخنت لك الفرفال طيب شوف الآية بعد يقول سبحانه وتعالى يقول جل وعلا ستجدون آخرين شوف التفريق يعني هذا صنف وهذا صنف وهذا صنف صنف آخر آخرين غير الأول ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلمة ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا قوله تعالى ستجدون آخرين قال اختله فيما نزلت على أربعة أقوى حدوى أنها نزلت في أسد وغطفان كانوا قد تكلموا بالإسلام ليأمنوا أو ليؤمنوا المؤمنين بكلمتهم ويأمنوا قومهم بكفرهم رواب صالح بن عباس يعني هذولا يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قوم يعني يظهر أمامك الإسلام ويظهر أمام قوم الشرك والثاني أنها نزلت في بني عبد الدار رواب ضحاكر بن عباس والثالث أنها نزلت في قوم أرادوا أخذ الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا نقاتلك ولا نقاتل قومنا قاله قتادا والرابع أنه نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعي كان يأمنوا في المسلمين المشركين فينقلوا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم ثم أسلم نعيم هذا قول السدي ومعنى الآية ستجدون قوما يظهرون الموافقة لكم ولقومهم ليأمن الفريقين في السلف هذا موجود كلما دعوا إلى الشرك عادوا فيه هذا معنى كلما ها كلما ردوا إلى الفتنة والكسافة يعني كلما دعوا إلى الشرك أجرعوا عادوا فيه فإن لم يعتزلوكم في القتال ويلقوا إليكم الصلح ويكفوا أيديهم عن قتالكم فخذوهم أي سروهم واقتلوهم حيث وأولئك وأولئكم جعلنا لكم عليهم حجة بينة في قتلهم طبعا هنا الآية قيدت ما لاحظت ستجهدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها كلما أردوا للفتنة أركسوا فيها طيب بس. هنا الآية ماذا قالت قال الله عز وجل فإن لم يعتزلكم يعني ممكن يعتزلك هذا النوع في نوع معين يكون يظهر لك الموافقة لك ويظهر الموافقة للعدو يعني منافق يتذبذب وكافر. فهذا النوع ماذا قال ربنا هنا في السياسة الشرعية يقول فإن لم يعتزلكم يعني هذا إذا اعتزل قتالك يعني اعتزل قتالك ويلقوا إليكم سمع ألقى لك السلام يعني استسلم مقاكم فلا يحاربك ولا يعين عليك بمال أو رأي أو سلاح ويكف أيديهم فخذو وقتلهم يعني إذا كانوا خالفوا هذا فاقتلهم فإذا لم يخالفوا لا يقتلون لانه جعل الله لك علي حجة وسبيل إذا كان لا يعتزل إذا كان يعين إذا كان لا يكف يده ويبسط إليك الأذى بالمال واليد فانت السلاح قال وقت حيث زقفتمه وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا معنى الآية يعني لو وجدنا من اعتزل وكذا كذا كذا نكف عليهم بهذه الآية طبعا المفسرون يقول هذه نسخة بآية السيف كما يقول المقاتل لكن لا حال ليس النسخ نسخ رفع ولما هو نسخ مرحلة مرحلة فقط في مرحلة نستعمل هذا في مرحلة نستعمل هذا يعني في مرحلة ممكن نجد شغص في درسية شرعية يكتب الواقع أنه يأمن قومه ويأمننا ونحن ورأيناه يعتزلنا ولا يقاتلنا ولا يوصط إلينا اليد ولا يعين علينا لكنه رجل معتزل لنا ولهم ويضر الموافقنا لهؤلاء هذا المتذبذب كيف نعامله أنك لا تكف عنه هذا الكف مرحلي الكف هذا كيف فكيف بمن وافقك وخالفك في جزئين كيف بمن وافقك وخالفك في تأصيل كيف بمن وافقك وخالفك رعاية واحد وكلمة واحد ومتفق معك أنا تأصيل كله باني خالف في, في, في, في توجه معي قول هذا خارج يقتلوا وذبعوا وقتلوا وراها هذا هذا يؤكد لك جماعة خير أن الموجود كما أقول أن الموجود اليوم لا يراعي السياسة الشرعية بمفهومة الواسع يعني هو فقط عنده فقط تعذيرات أني عذر عذر عذر فقط والتعذير يقضي لا كل شيء حتى التعذير نفس العلماء يقولوا فيه عفو وفي توبيخ باللسان ما هو كله سيف في جلد في سجن بلا مظلمة ولا تضييق في توبيخ باللسان في عفو أقيله ذوي الهيئات عثراتهم في عفو وأنا بتقوله زيش تعود لا تعود إليها مرة أخرى في باب التعذير حتى. هنا فيه طرائق في التعذيب في تغريب مالي في في في أنا أمن على هذا كله وتكون عندي سياسة ماوسط سياسة ستالين سياسة الحزب الشيوعي حزب النازي سياسة دولة بني صهيون من عادان نقتله أي مكان هذا ضد المشروع ضد كذا فنقتله هو ونعامله أعدى أعدى طيب في ناس في تفاصيل ولقل ستجدون آخرين صنف آخر فالقرآن فصل الاصناف هذه الأصناف هل ينافي الولاء والبراء مع هذا الله الذي هصل هو الذي أمرك بالبراء منهم لكن التعامل التعامل الجماع التعامل ليس الكلام هنا أنك لا منه ولكن التعامل تشديد وهذا مقام كشمتين أنت على ستقتل بالسيف قتلوهم وخذوهم كذا بالسيف إذا في صنف يترك في مرحلة معينة يترك ما دام بالشروط المذكورة في الآية لذلك من استعد الجميع على نصق واحد هذا أحمق لا يفقه لا القرآن ولا الواقع في بذل القدر إن شاء الله تعالى سائلين الله توفيقه وسداده وهداه ورشاده إنه الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وجزاكم ربي خيرا